عندما كان الإمام يتحدث عن المبيت بمزدلفة وماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن المبيت بمزدلفة ليس ركنا في الحج عند الجمهور واختلفوا فيما يجب على من لم يبد بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع ثم أورد أقوال الأئمة في هذا الأمر وانتهى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد افاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته وكان آخر ما قاله الإمام بعد ذلك أن الكل قد أجمع أنه لو وقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله فإن حجه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن اولى بألا لا يكون كذلك بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك اذا نستطيع الآن ان نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي فهيا بنا إلى كتابه الجامع والآن يا إخواني نستانف ما كنا فيه فنعرض قول أبي عمر وكذلك أجمع أن الشمس إذا طلعت يوم النخر فقد فات وقت الوقوف بجمعه وان من ادرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد ادرك ممن يقول ان ذلك فرد ومن يقول ان ذلك سنه واما حديث عروة بن مدرس فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن عجينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وقوله في حديث عروة من صلى صلاتنا هذه فذكر الصلاة بالمزدلفة فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها وقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك قالوا فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة المسألة الثامنة عشرة قوله تعالى واذكروه كما هداكم كرر الأمر تأكيدا كما تقول ارمي ارمي وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام فقال وإن كنتم من قبله لمن الضالين والمعنى اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه والآن يا أخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله وفيه اربع مسائل الأولى قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قيل الخطاب للحمص فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم وكانوا يقولون نحن قطين الله فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفت موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة فقيل لهم أفيضوا مع الجملة وقوله تعالى ثم ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعه وقال الضحاك المخاطب بالآية جملة أمة والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس وهو يريد واحدا ويحتمل على هذا ان يؤمر بالافاضه من عرفة ويحتمل ان تكون افاضه اخرى وهي التي من المزدلفة فتجيء ثم على هذا الاحتمال على بابها وعلى هذا الاحتمال عول الطبري والمعنى أفيد من حيث افاض ابراهيم من مزدلفة جمعا أي ثم أفيد إلى منا لأن الافاضه من عرفات قبل الافاضه من جمع ويكون في هذا يا إخواني حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة للأمر بالافاضه منها والله أعلم والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأول روى الترمذي عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فانزل الله تعالى قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس قالت عائشه كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض الا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح فلا معول على غيره من الأقوال وقرأ سعيد بن جبير الناسي وتأويله آدم عليه السلام لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزنا وذلك في سورة طه ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس كالقاضي والهادي قال ابن عطية اما جوازه بالعربية فذكره سيبوي واما جوازه مقرؤا به فلا احفظه وامر تعالى بالاستغفار لانها مواطنه ومظن القبول ومساقط الرحمة وقالت فرقة المعنى واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم عليه السلام في وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة المسألة الثانية روى أبو داود عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرقها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفه إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام وقزح هو الجبل الذي يقف عليه الإمام ولا يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس ثم يدفعون قبل الطلوع على مخالفة العرب فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون أشرق ثبير كيما نغير أي كيما نقرب من التحلل فنتوصل إلى الاغاره وروى البخاري عن عمر بن ميمون قال شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس وروي عن ابن طاووس عن أبي أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا هدي المشركين المسألة الثالثة يا إخواني فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدفع من عرفة وهو أن يسير الإمام بالناس سير العنق. فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئا والعنق يا إخواني مشي للدواب معروف لا يجهل أما النص فهو فوق العنق كالخبب أو فوق ذلك وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وسئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق وقد تقدم ويستحب له أن يحرك في بطن محسر قدر رمية بحجر فإن لم يفعل فلا حرج وهو من منا وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم اوضعوا في وادي محسر وقال لهم خذوا عني مناسككم فاذا اتوا منا وذلك غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبه بها دحا ركبانا ان قدروا ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار ويرمونها بسبع حصيات كل حصاه منها مثل حصى الخجف فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفت كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف عنه سبحان الله الحمد لله أعرف أن الوقت قد انتهى يا عم ولهذا سأؤجل أي أسئلة إلى الدرس القادم تفعل خيرا يا ولدي وربما وجدت إجابة على كل ما تسأل فيما سيقوله الإمام بإذن الله نعم يا عم واستاذنك الآن في الانصراف وغدا بإذن الله نلتقي مع امامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنزَلنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدقَ اللَّهُ العَظِيمُ